الوحدة الثانية عشرة الدرس السبعون استمع إلى النص من مشكلات الشباب يواجه الشباب مشكلات كثيرة في هذا العصر ومن ذلك مشكلة الغزو الثقافي الذي يأتي في سور كثيرة مثل محاربة اللغة والثقافة وفرض لغات وثقافات أجنبية محلها كالدعوة التي نادت بترك اللغة العربية واستعمال اللهجات المحلية لتمزيق الأمة وفصلها عن تراثها أو كالدعوة إلى تدريس العلوم في الجامعات العربية باللغات الأجنبية وقد تأثر بعض الشباب بهذه الدعوات فاخذ يقلد أصحاب اللغات والثقافات الأجنبية في كلامهم وسلوكهم يشعر الشباب أحيانا بالتناقض بين ما تعلمه في بيته ومدرسته ومجتمعه من أخلاق وبين ما يبث في وسائل الإعلان من أخلاق تخالف أخلاق مجتمعه ودينه وكثيرا ما تنجح تلك الوسائل في التأثير في بعض الشباب ولعل هذا سبب انتشار المخدرات والجريمة بصورها المختلفة في بعض المجتمعات يشك الشباب من أن المجتمع لا يهتم بهم كثيرا ويقولون إن فرص التعليم العالي أصبحت قليلة وإن الشاب بعد أن يتخرج في الجامعة لا يجد العمل المناسب ويرى أن الزواج يكلف كثيرا من المال ولا شك أن الشباب على حق في كثير مما يقولون وعلى المجتمع أن يعمل على حل مشكلات الشباب حتى يشاركوا في عملية البناء